افلا يشكرون واتخذو من دون الله الهاة لعلهم ينصرون لا يستطيعون مصرهم وهم لهم جند محضر فلا يؤذنك قولهم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 116. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 117. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن